قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بلى قالوا فدوا قالوا فدوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال وما دعاء الكافحين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ولهم سوء وَلَقدَ آتنا موسنهُ داأَثناابَ إر الكتاب وَلَقد آتنا مسهُ داأَثنااب إطائيل الكتابهد وَذ قال أُبابهد أصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار أصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار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 أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَقَلْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا لغلق السماوات والأرض أكبر من غلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعتبرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا هني حات ولا المثين قليلا ما تتذكرون قليلا ما تذكرون